خمسة. استمع إلى النص الآتي وأعده. سبعة رجال طيبين في الأدب التركي. عاش سبعة رجال طيبين في مدينة كهرمانمارش. وهم سوزاي كاراكوج، ونوري باكتيل، وآكي فنان، وراس موزدنورن، وألايتين أوزدنورن. وأرتم بايزيت وجاهت زارفولو وهم أصدقاء مخلصون دراسو في مدرسة كاراليس. ذلك العهد كان أستاذهم الشاعر والأديب المشهور نجيب فاضل كسكيرك وقد قابلهم في مدينة كهرمانمارش. يأتي اسم سبعة رجال طيبين من الشعر. سبعة رجال طيبين الذي كتب من قبل جاهد زارفولو هؤلاء الأصدقاء أصدروا مجلات تحت عناوين ديريليش وأدابيات وما وراء هم طلاب نجيب فازل كساكورك وهم أيضا من الكتاب المشهورين في مجال الأدب والشعر ورواد مدرسة الأدب الإسلامي <تصفيق>